بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسفا فكانت هباء منثورا وطنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون اولائك المقربون في جنات النعيم ثلث من الاولين وقليل من الاخرين على سرر نضره متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان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 وَمَزَاجِهَا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْصُوعَةٍ إِنَّا إِن شَاءْنَا أَن شَاءَ فَجَعَلْنَاهُ أَنكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ سُلَّةٌ مِّنَ وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم وظل من يحموم لذالك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون الا الى متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعثون او اباؤنا الاولون قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميعاد يوم معلوم ثم ان كُم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر الذقوم من فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نذلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون ارا ايتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بنسبوقين على ان نبدل امثالكم ننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشئه الاولى فلولا تذكرون افر ايتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن جريمون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكرون ان لا مغرمون بل نحن محرومون فَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ أَنْتُمْ أَيَ شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تِلْكَ رُتْبًا وَمَتَاعَ لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ كِتَابٌ مَكْنونٌ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ نحن اقرب ال اليه منكم ولكن لا تنصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فارفعوا رايه فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عِينٌ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ واللئ نفلزل من حميم فلزل من حبيب, حبيب وتصنيه جحيم فلزل من حميم وتصنيه جحيم ان هذا له حق يقين باسم ربك العظيم